الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ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 يوْمَكمَ ت ل دينَكم وأْمَمتُ عَْكُ نِعْمَة وَرضيتُ لك الإسلامَدين فمَ الظََُّ فيِي مَخَْصَة غَْيرَ متتج فِي النِثْمِ فَإِن الله نَ غَفُور رحيم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 يَوْومَ أحَِّ لَكمطَيبَة وَطَعاامُ الذي نَأوتُ الكتابَ إِلّ لَكمم وَطَعاامُكُمْ حِلنُ الهُم وَْمُحصَناتُ مِنَ المُؤْمنِنَاتِ والالمُحصَنَاتُ مِنَ الذي نَوتُ الكِتابَ مِقَِكُمْ إذ آدَيتُمون إ آتَيتُ مهُ النأجورَهُ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 فَكَفَّ أَيدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَ مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِن قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن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 وَمِنَ الذيينَ قالوا إا نَصَاراء خَذْنَ بِثَاقَهُم فَنَسُوا حَظًا مِما دُكِروا بهِه فَغْرَينَا بَينَهُم فَأَغْرَينَا بَيْنَهُ نعَدَوَتَوالبَغْضَأَنا يَومِ القِيامَ وَسَفَُونَبّهُ اللههُ بِمَا كانَوا يَصْنَعُون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 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يَهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ إِنْ أَرَادَ أَن يَهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ وما يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 وَلِلهِ مكُ السَّماواتِ وَ الأرْمِ وَماَا بَنهُ وَإِلَيْهِ المَصير يا أَهْل الكِتابِ قَدج كُمْ رَسُناَا يُبَينُ لَ على فَترَْةٍ مِنَ الرُسُ أَدْ تَقولُ أن تَقولُ تقولوا مأَلَ مِ بَشِيرهُ وَلا نذير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 وَسَوونَ فِ الأررضضِ فَسَادًا أَ يُقَدلُوا أَ يصََّبوا أَوْ, أو تُقَطَّ أيديِهِمْ وَجُلُهُم مِن خلِلَافٍأَ أَْ ي فَومِنَ الأرضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِز فِي الدُّنْييا وَلَهمم فآخرَِةِ عذاب عظيم.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 والسارقوا والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تَابَ مِن بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض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 وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ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 زلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين يهود والربانيون والاحبار والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء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 نفس والعين بالعين والانف بالانف والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم لماَا أَن زَدَ اللهَّ فَأولائك فَأولائكَهُفَاسِقُون وَأَن زَلنَّ إِلَْكَ الكتاب بِالحَِّ مصدَدِّق لِمَا بَيْن يدييْهِ منِنَ الكتابِ وَمهَيمًِا عَلَ فَحكُ بَينَهُ بِمَا أَزَلَض الله وَلَا تَتَّبِأَهُم وَلَا تَتَّبِ أَهُو أَهُم َّ جَ أَكَ مِنَ الحَبُّ لِكُلّ جَعلنَا مِن كُ شِر تَمنِنه وَلَ شَ اللهغُ لَ جَعنَكُمْ أَّتَب وَاحِيدَةَ وَذا وَلِ لبِنُ وَكُم فيِي م آتَكُمْ فَسْتَبقُ الخَيرات إ اللهَّ مَرجعكُمْ جهَا فَيُونَِّعُكُم بِمَا كُتُم فيِيه تَخْلِفُون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 يَرْضَوْنَهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ لَادِمِينَ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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسنياهت الله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على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 إنما وَلكُ اللههُ رَسُولهُ والَّذينَ آمل الذيينَ يقمونَ الصَّلاثَ وَيُؤْدُون الزَّكاء إِ ماَا وَلكُم اللهَّهُ وَرَسُولهُ وَنذينَ آمل الذيينَ يُقمُونَ الص الصَلاثَ وَيُؤْدُون الزَّكثَ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 أولائك شر م مكلا واضل عن سواء السبيل واذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلْ سِيَاهِدُهُمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُؤَخَذُ بِمَا يَفْعَلُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَقَالُوا مَن يُنَزِّلُ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 كَفَّرنَا عَنهُم سَاتِهِم وَل أَدَخَدناهُم جََّاتِ النَّغِيم وَلَ أنهُم أَقامامُ التوراتَ وَالْإِجلَ وَمَااءُزِ لَ إلَيهِم مِ رُّم لَكَلوا مِن, ربهم لأكلوا من فوقهم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 إِ الذيينَ آمنُوا وََّذينَهَادُ وَصَّابُونَ وَنَّ الصَارَ مَن آمَلََ بِالل مَنْ آمَلَ بِاللهِ وَالْيَْومِآخِرِ وَامِل صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُ يَحْزَلون.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 النار وَمَا أَوَاهُمْ إِلَى الرَّبِّ الظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا يَنذِرُكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ وَيَوْمَ الْآخِرِ فَلَا تَهِنْ لَهُمْ وَلَا تَحْزَنْ إلى الله لَهُمُ الذِّكْرَ ۖ وَلَا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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتلاهوا لعن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 وما لنا لا نُؤمِنُ بالناهِ وَما ج أنا مِن الحَِ وَونقمعُ أي ييدخِنا وَونقمعُ أي يدَخِلنا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 يا ايها الذين امنوا لا يبنوا انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذلك صِيَامًا أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عفى الله عما سلف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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤتوا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من بُ ثممَّ أَصَْحوا بهَا كافِرين ماَا جَعللَ اللهَّهُم بَحييرَةِ وَل سَائِبَتِ وَل وَصلََةِ وَل حَام وَلا وَصلََةِ وَلا حَامِ وَلَِّذينَ كَفرَروا يَفْتَعونَ على اللهَّهِ الكَذِبَ وَكأكثرَرهمم وَتَرهُم لا يَعْطِلون وَإِذاَا قِيلَ للَهُم تَعَلَ إِ مَا أَزَل اللهَّهُ وَإِنَ الروَسُِقالوا قالوا, قالوا حَسْحُناَ مَا وَجددنَا عَلَْهِ أَبأَنا أَلَ كَان أَبُهُم لا يَعْنمونَ شَيْئَ وَلَا يَهتَدُون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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم أَوْ اخران مِنْ غَيْرِكُمْ عدل منكم او فِي من غيركم ان انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ترتبتم لا نشتري لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا من